ومن الشياطين من يغوفون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّوْنِ إِذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي رُوماتِ الَّائِهَ إِلَاهَا إِلَّا, إلا أَن تَسُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ الَّائِهَ إِلَاهَا إِلَّا, إلا أَن تَسُبْحَانَكَ إِنَّكُمْ كنتم من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ابنى داه ربه, ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين